أنا كف الله والأمر القديم آه ولك في أحرف الإسم العظيم إنني شرط الصراط المستقيم قائل ربي قال يا ربي كن فاصبحت الحسين قال يا ربي كن هل أريد الله من خلفي سوى أن يزيق الخلق ما كان الهوى كل هذا الكون من حررتوا قَالَ رَبِّي كُنْ فَأَصْبَحْتُ الْحُسَيْنِ قَالَ رَبِّي كُنْ فَأَصْبَحْتُ الْحُسَيْنِ أنا أجري في دماء المؤمنين وبكاغهم رزقي الأجلى مبين جمرة الحزن بقيم لا تستكين قال ربي كل فأصبحت الحسين قال ربي كن فأصبحت الحسين معقلي في كل قلب موقني مرقدي يهدي حيار الموطني أنا وجه الحق في الصبح السني قال ربي كل فأصبحت الحسين على ربيكم فاصبحت الحسين ترك الرحمن ولي لون الوجود فتقحت مسامات الفلود وانتقيت الدم فاجتاز الحدود قال ربي كن فاصبحت الحسين قال يا ربيكم فاصبح في الحساء ان احب الله فرجا في الورى فيه حبا لمريدي سيرا فجني اعلى مقامات السرى قال يا ربي كن فاصبح الحسين على راقي كم فاس باسم الحسين كنت قبل الخلق قمضا ساطعا وعلى الجور حساما قاطعا وجميل الحسن اضحى جامع قال ربي كن فأصبحت الحسين قال ربي كن فأصبحت الحسين من ظلوعي شيد الصبر البناء فاستباح الصبر أبراج السماء وضعت أركانه في كربلاء قال ربي كن فأصبحت الحسين فأصبحت الحسين أنوى للأرض من أمر السماء مثل ما أهوى أدير الأنجماء وبأمر الله هذا مثل ما قال ربيكم فأصبحت الحسين قال ربيكم فأصبحت الحسين ترديد على ثغر الشموس جدت بالنفس لكي أهد النفوس فأنا المنقذ في اليوم العبوس قال ربيكم فأصبحت الحسين قال ربيكم فأصبحت الحسين آه لي في زقاق الأبدي حزه ألقى حروف الكمدي طوق الدنيا بصبح أسودي قال ربيكم فأصبحت الحسين قال ربيكم فأصبحت الحسين أنا أعطيت لربي كل شيء فاتطوى الأكوان ما بين يدي قال ربيكم فاصبحت الحسن قال ربيكم فاصبحت الحسن خاصني لا قل اغدوف الكغو دربي ربي اخترت طوع سلك فحباني من براني ملكغو قال ربي یکون فاسب په حسین علامه په